ومن سلكوا وفاز بجنات النعيم فمن حاد عنه يمينا أنه يسارا الرمي به بإسواء الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدياد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ظلاط في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقلا وانا كانت لتوضيح حكام من بلوغ المرام الشيخ العلام عبد الله بن عبد الرحمن آل باستام قيشي نصر باب المسح على الخوفين كتيادة حليسي بن زاوسيش هاللي قال بازدكين باب المسح على الخفين واتا مسح كردني سر خوف المسح لغة مقدمة المسح لغة امرار اليد على شيء على الشيء لزمان واني اللغة يعني ته داس بداينان داس لسرشتك وسرعا لشريعة الاسلام ده إصابة اليد اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص واتب جاء دني داس يشيطر بقاو بشرتك ببر شي يشيه تعبت تعبت منت لا كاتشيه تعبت والخب لغة وخب لزمان واني بيتلته بريطانيا التي تلبس على الرجل او كوالا بيدا كيتن بذلك لخفته لما خفيفه لو بيدا يته لشريعة إسلامش السائر للقدمين إلى الكعبين فأكثر من جلد ونحوه بريطانيا أوش تي كوال كا كان دجري فاكثر من جلد يا زيادل من جلد يان بيستبي يال لغير بيستبي وذكر بعد ال وضوء لانه بدل عن غصن ما تحته والمسح رخصه وليت ماسك ادوي دزنيش دبلوي او بلغي لانه بدل دبلوي لزياتيتيا عن غصن ما تحته زياتيش شوشتني زين خوفك والمس رخصة، مسح كرديش رخصتك، والرخصة لغةً رخصة لزمانوني التسهيل بالأمر. دي تلا أسان كردني كارك، وسرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. دي تلا ويه كشت خسابد بوا بسوانيد، بسوانيد بالجه شرعي لمعارض بلام أمانة مع دليل يش دي معارضة يا ملام أو ين راجح لو وفي الحديث ببلقيت أحد فرمودا إن الله يحب أن تقتارخصه رخصه ببرور دجال تي خوشك أيوار رخصة يخداك برور دجال وربقدر كابن خزيم الرواة كابن حبانش والمس علّت عليه حديث المتواتر مسح ببرمودا فرمودا فرمودا المتواتر فرمود لسرهاته قال الحسن البصري حسن بصري برميه تحددني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم على خفيه ام من حفداك الا ولا ني صلى الله عليه وسلم بيغمتم كوا هاو بيغنبدي صلى الله عليه وسلم مسح على خفي خوان كردوا وقال الإمام أحمد إمام أحمد بن ليس في نفس المس شيء فيه أربعون حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم أما في الشك من الضمية دربار المسه ثم كتُلَح فرموديا عنبريسلا صلى الله عليه وسلم وقال ابن وقال ابن المبارك ابن مبارك بن ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح على الخفين ابن مباركه بن ميتن لابن وانها والله كفيرو برزا كان هز خلافه اغنيه درباريتها جواز المسحي ربور رقب ايداني مسح جدا لسرخوف ونقل ابن المنذر الاجماع على جوازي ابن المنذرش رحمتي خلايلاتا ليه اجماعي نقل كردوى واتفق عليه أهل السنة والجماعة وهذا هو أهل السنة وزماعة اتفاق هذا فهو جائز في الحظ والسفر أوش أندروس لا سلا سفر بي سلا غير سفر بي للرجال والنساء لبو بياوانوا لبو عفلتان تيسيرا على المسلمين او آسان كاريكا بوهم سلمانان فرموذيب بنزاوسيه عن المغيرة بن شعب رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا فهويت لينزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طائرتين فمسع عليهما متفق عليه وللأربعة الا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسع على الخف واسفله وفي اسناده ضعف طبعًا مغريك كل شعب رزائقه لسبب منك بنجاشي مغريك كل شعب رزائقه سلبي ده فرمه أمن لقاك بأعمركم صلى الله عليه وسلم كاتك دزنيش لشوش فاهويتو خومها أعيش دسم بو برد باوي ليانز أخوفه باوي أو خوفه نيل لبير كم وا فقال دعهما وتوازيان لبينا أدخلتهما طاهرتين أمن لبير عنم كردوه ودزنيش هبوه لسر دزنيش لبير عنم كردوه فمسع عليهما أو زمسح لسري أنكد فالبقى متفق عليه وللأربعة عنه إلا النسائب أو أشخبرك أنا كإمام أبو داود لقى إمام ترمذي لقى ابن مازر سيشار رواية أنكدوه كبأغنبال إخوة صلى الله عليه وسلم مسح على الخب وأسفله سنوي الخب لقى جير ويخب هموي مسح قلدوه فالله إستاذا قد ضعفت يدايا إسنادك ضع في جداريا. ليكن رزق زيادة الأربعين إلى النساء. قال المؤلف إسنادهما ضعيف. قال في التلخيص مسوا على الخط وأسفله رواه أحمد أبو داود التلمذي وغيرهم من تور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة وأحمد يضاعف كاتب المغيرة. وقال ابن حاتم في العلل عن أبيه أبي زرع الوليد ليس محبوب. قال التلمذي. هذا حديث المعلول لم يسنده يس يس يس على عن عمتور غير الوليد هذه نزل مفردات حديث فأهويت خمل وهارش قال في المصباح أهوى إلى الشيء بيده بيده مدها دفع مثلا خوي بهاوش بدستي مدها دستي دري أشكر دوا ليأخوذه بواي خوفكال إذا بكاتوا إذا كان عن قرب أجلن لنزي شيبوه فإن كان عن بعد يلهوا اليه بغير الف او قاد يدور بي او قاد له هوا بغير الاسم الف لينزع نزع ينزع من باب ضرب قلع الشيء يعني درهنان والمراد ليقلع ليقلع خطي من رجلي بولب لا باكد بولب ياكد النووي خفكان فالنزع قلع الشيء من مكانه خفي تثنيه دوخف يعني دوخه هو ما يلبس في الرجلي أولا قلت بذكرتاً من جلد لبستبي ساتر بيكاني وقد يستلوا ما فوقهما بلامت الدشكري زياترش دابوشي جمعوا خفاف أو أخفاف كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم هم لقلت صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لا. رزوي تبوك لزنجي تبوك في رجب سنه تسع لصالي نولمانجي رزب كما جاء مبين في روايات أخرى من روايات صحي البخاري هل وقوان ذلك للروايات كانت للروايات البخاري أتوى دعهما ما هو هذا الشيء وازجعا بينه فعل أمر من ودع ودع يدعو دعهما دعهما فهو معتل الفاء فتعدف إذا صيغ منه فعل الأمر بقول ودعيا ما دام ودعيا دائما هكذا بيتي حرف حرفي علبو أو كاتي حرفك ناميني حذب نبي ومعناه أتركهما في مكانهما وازيا اللي بينا لشيوني قوي بها لبيان بي خفك فإني أدخلتهما طاهرتين أما لبيانا سدس ستة ناس لتركها لترك نسعهما ليرك أن أوعيلتك بعثي بو بوي نخل لب عن مكروه توعيلتك يا عمل لسدس نش لب يعود إلى القدمين ضمير قدمين يعني أدخلت قدميا طائرتين طائرتين حال من ضمير القدمين دبت حال كما بيّن ذلك في رواد أبي داود وقلوا رواد أبي داود فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان أمن دو خفكم لفيا كان مكرت هو وهما طاهرتان وهما طاهرتان عليهما حال فمسع عليهم الضمير يعود إلى الخفين ضمير دقرته لبنسل وهو خف وتأنيت الضمير لا يجوز إلا إذا وجد دليل يعين مرجع كل ضمير كما هو حال هنا وفيه إضمار تقديري فأحدث تمسح عليهنا وارد الزيجشكا أو زدواه المسحي لسركت لأن وقت جواز المسحي بعد الحدث لا قبله ما يخذ من الحديث أو إله فرموديا يك هذا أحد أدلة جواز المسحي على الخفين من النصوص المتواطرة أو يقلق بلغانية كما درسته مسح لسخ بكيه من النصوص المتواتره لو بلغاني كما متواتري وت والمسح لمن عليه الخفان والمسح لمن عليه الخفان افضل من الغسل او مسح ذكاء الخف في باشت لو بيشوا مراعاه لاصل التشريع بو ومبرأعات كردنى ابن راتي يس تشييع إسلام ذا ابنين، فالفرع أفضل من الأصل، ليه ركيعاً زرت ساكتين لابن رات، أما مع عدم اللبسي فالافضل غصده، بلام كي أشتاق بذل بينك كدوه أصل ويا باشتلوه يا بيشوي ولا يلبس اليمسح. ند أو زمب لب دواي بوي مسيكي لأن الغسل هو الأفضل دوي غسل شوشتن أو يان بنرطة دوميا اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح على الخفين دوامين إشان شامرزي أو كمال الطهارة أو باريباتشي لجواز المسح على الخفين بوي بوريقا بيدان دروستي مسح كذل لسا خوف فلو غسل أحد رجليه أكل فيه يكل فيه كان شدش ثم أدخله بالخب دواي خب كيل فيه ثم غسل الأخرى لم يجز المسح مسع أكل رز اللي قولي صلاة فإنني أدخلتهما طاهرتين هردو تيانم لبيكذ كرز مي يزمه وبس كرز فهذا علة تتركوا لترك نزع الخفين او عله لبوسي لبوسي لبوسي لبوسي لبوسي وجواز المسح عليهما ودلستي مسح على سره وبيان علة الحكم يحصل منها ثلاثه فوائد لان علة حكمك سي سودي هي يكم اطمئنان القلب بالحكم وارتياحه إليه الضل ضل بو وارتياحه وارتياحي بمرتاحة لي هو يقدوه سمو الشريعة الإسلامية من أنه لا يوجد حكم إلا ولو علة وحكم حكمة للكاش جوري شريعة الإسلام كيس يسحكم الا إلا التي يشيهو حكمته زي أو زئم بي زانين يان ثبوت الحكم لكل ما ما ما الحكم المعلل لعموم العله ثبوت ثابت بوني أو حكمي كوا لبوي قال شيخ الإسلام الشيخ الإسلام ذا مثال إن العلة مناطها وتعلقها بالمعاني المراده لا بالأشخاص الشيخ الإسلام ذا مثال أو علة تانية كذا درايا لبوا معناها كان يخوي ما بس لا بالأشخاص بيواندي بمعناها كانوا ويا بيواندي بسكنه فقصائص النبي النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاد من أجل أنه صلى الله عليه وسلم النبي بيوت من دنيتي صلى الله عليه وسلم جاد من أجلنا هو نبي دنيتك ينبر صلى الله عليه وسلم قال النووي إن قال النووي إن ليس إن محدثاً لم يجزه المسح إجماعاً بلا مقالات ولا بيكث بلا يجل حدث كان بتساؤل سأكبر أو كاتي لم يجزه المسح ناتو عن المسح يا سماك إجماعاً بإجماع سأرى إن الروايات النسائية تدل على أن المسح يكون على أعلى الخب واسفله روايات نسائية بالجنة سلوى كمسح جداً يكون على أعلى الخب واسفله كوا لا لا سلو لا سلي ولكن ضعف إلا إن الحديث هذه زيادة بلى إمامه كان ما بيان أو زيادة عن ضعيف كردوه بضعيف لنا أن المسح يكون على على الخوف فقط تنهى سلوه قال الوزير أجمع على أن المسح يقتصر بضاعر الخوف إجماع إلى سلكه مسح كبر تعبت من ذب خوف نجم شيلوى قال ابن القيم ابن القيم جبر ميتا لم يصح عنه أنه مسح أسفلهما وإن وإنما جاء في حديث منقطع بل الصحيحة على خلافه حديث فالمدرس أو وجوب وجوب غصب الرجلين في الوضوء وذب قاصد التي في الوضوء لدى نش لما استقر في نفس الصحابي لبدوي او اشتيل ظلي او ها ولا بريه زيبه من ناس الخفين سو قولي ده بووخ خفكان الى باب كاتوه اللي غسل الرجلين بوو قاصكان يشوا عند الوضوء لكاتدز ناس واقرار النبي صاهم لو على ذلك فيه غنم بري الله عليه وسلم إقرار إلى سركت بلامسية يا بابو لولا أنه يريد المس عليهما لبرأو النبي كغنم بري أخوا صل الله عليه وسلم ما بسية يا بابو كمس إلى سبكه أجر خوف كان لبيك الباء أو غصب لك التوتربو لبر تقرير في غنم بري الله عليه وسلم سام أن يكون الخوف ساترا لمحل محل العبد دبي أو خوبي د دبي بي من مسمى الخوف او بيرشتا ولا خوف فانه لم فان لم يستر العضو بلا مجراته قاتس دا دان بوش شفي لخرق فيه وشق ونحوهنا فراجع جواز المسيح عليه بله أقولاتو كل شيء تيا ويان كم شيء شقبه أو فالراجح جواز المسجد عليه دي على المسجد لتركه وينضهر بعض العضي فإن الظاهرة تابع للمستور أو يديارا تابعي أو شنك ذاك أو فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا حقتهم الوضوء أمام الناس لا ينافي الآداب العامة. دزني سوشن لبلا عم برخلك هي تواجه سواني رؤستي قشتيني وآدابني قشتينيا. لا سياما مع أصحابي والمستخدمين والأتباع. اللي سرنا يقول لك أنا هذا ولا هاوالا كان بي يعني لوي لقال إيش لقال إيش لقال إيش لقال غير بي هاستم تشرف المغير بن الشعبة بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه من أكبر بيت في قبيلة ثقيف مغيري كل الشعبة أو شرفي بيبرا بخزمة كدني بيغنباش صلى الله عليه وسلم هاستم دلتي لكي خوي لقبيلة كي خوي لقورتين قبيلة كي خويتي بله هو أهلنا كت بتواسو يخوي بنويني بوي خدمتي بيهجمبرك على الله عليه وسلم لما روي بيهجمبر صلى الله عليه وسلم بيهجمبله وأهل علمه علماء هم هم بيهجمبله صلى الله عليه وسلم هم عالمي شاف كوهات السنة إنسان خدمتي أهل علم بكاتل نعم جواز خدمة الفاضل بتقديمي حلاه او خليمة أو حمله هنا دروس اقراتو يكشي فاضل بو يكشي اهلي محترم بو اهلي علم بو دوس بتقديم عذائي بلا وكاني لبو دابني يان او خلعهما يان لبين أو او حملهما يان لبوي هلبغري إذا كانت الخدمة لديني بلام اقراتو خدمتك لبو ديني خايفر وزقاربو وعلمي لبخاتي زانستقيبو نبل ما تكبر بيتنو بو او كذا او لحقه من ابوه ايان لبنوا حقي لسنوا بوكايتي او ولاية عامه او نحو ذلك وانه لا يعتبر من المخدوم تكبرا اقرات او ايك اقزمت دكاتن او نبات التكبرا يكون دبرزيك على غيري لسن غير خوي واستهانة بهم خلشي بكم بزاد بلا هام بلا وكم بها ما دام الحامل على ذلك النظر إلى مبدا شديد انسان ما دام هو ذكرته دا سلمبدا الشريف كما انه لا يعتبر من الخادم ذلا او زنابي تويه ويكزمت كانك زليلي بتلبوا او ويهانه لنفسه بها او كما تكلموا ما دام الحامل له غرض شريف ما دام كهري كريستيا نيتشي باشيا او قصد شتاتشيا توجيه الخادم الى الصواب مع بيان وجه الحكم ليرقانا دروس الإنسان أو كسيك خدمة دكاتن أو أي كخاد خ خدمة دكاتن دلی رنوانیب که لو ساکتر استواب اگر حلاه چیکد لیکون اشد طمأنیه در قلبی با اجرد لعرمی لو روب ده وافته لنفسی زیاد تیبگه وسرع زوتر قبول بکه یازدم الطهرت عند كثير من الفقهاء و منهم أصحاب طهارة دزنيش عند كثير طهشي عند كثير من الفقهاء ومنهم الحنابلة لا يزور فقهاء كان لا لايعمل يكان لا تكون الا اذا كانت بالماء نادى الا ضرب اونبتن دون التيمم بيتيمم فهو عندهم مبيع لا رافع للحدث لبدو الله اوان مبيع رقيت ذلك لشفيني او بيتن وعلى هذا يشترط لجواز المسيح أن تكون الطهارة التي لبس سبع الخبئن هي طهارة بالماء. ده ناب تاممك بل كدبي بأودز ولكن القول الثاني الذي يعتبر به تام بدل الماء بل أو ريدوم كذلك تامم لشفيني أوا وقائم المقامه في كل شيء هموش لشفيني أوا حتى في رفع الحلال. أبلا من ذريه وان فإن ويجوز وان يمسح أجرات ويشك تيمم يكدوه باش تيمم بمس خوفا لب كان لبيكدوه هماش دتواني ولو كانت طار طار تيمم وهو الصحيح أو ريش رأي راجحة سيسد جواز عالة المتوضع على وضوي دروس تاجر دروس يارمتي بتقريب الماء بن ذكر او أو الصبي عليه يعني برزاكرتن ونحوي ذلك أما غسل وعضائي فلا يكون إلا من حاجة بلان تشوشتني أن دا مكاني لزياتيوي أو دلستنيا إلا أقرأته بأيس بكار سبحانك اللهم بحمدك شهد أن لا إله إلا أنت نستقبلك ونتوب إليك واكرد عوانا الحمد لله رب العالمين